وقالوا أَإِذا ظَلَلَنَا فِي أَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّأْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي رُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا جهنم, جهنم من الجنة والناس جمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتهم تِنَذِّي الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وهم لا يستكبرون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 فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزل بما كانوا يعملون وام الذين فسقوا فما أوىهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا من وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إِيمَانُهُمْ ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إِنَّهُمْ منتظرون